فقال فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في الرجل الذي اذا ذهب الى البلاد الكافره يلبس لباسهم ولا يلبس اللباس الذي كان يلبسه في بلد قومه فهل يعد متشبها نعم يعد متشبها الا لو خاف انه اذا بقي على ملابسه خاف على نفسه أو على ماله فيلبس لباسهم من اجل اتقاء شرهم بهذه الحالة رخص له أما إذا كان آمنا ولا يخاف وإنما حمله على ذلك التشبه بهم هذا لا يجوز نعم.